وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رُسُلُهُم بالبيانات فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا إن كفرنا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريب